Alhamdulillah, salamu ala Rasulillah, Nabiina Muhammadi ala Alihi ala wa ashabihi wa Sallam Buhari wasallim sa rasulki, wasallam, Bukhari, Muslim Kaskirtu, siis ma küsin, et sa Sallallahu alaihu wa Sallam Buhari Muslim kasjirtu, Ja ma küsin, et sa saadid Rasulkia wa Sallam, siis ma küsin, et sa saadid Rasulkia Sallallahu alaihu wa Sallallahu alaihu wa Sallam, siis ma küsin, بنا آدم مالحندو ته إن قطع عمله إلا من ثلاثة عمل لسا كل درجة تعيقا إن إن كاليس ملافت عمل صديج اللتي تفعل صدقة تنجارية صدقة إن إن كاليس ملافت ونسن هفته إجيمت القطوف مسكت إجارتوف دنسة كاليسة ملافت ملافت جرنان ملافت دنسان إجيمت إشي سنيا نبي صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به amma ilimu baratai innama barsiiftei inama su barete ka ibi barsiise kit inama su barsiisu atimaniitat ka atin dut ajir iraqabdat awwalun salihun yad'u lahu amma indansa wa guddu sitikadit nabiy sallallahu alayhi wa sallam amalin bina adami kitai amal sadein kan qallat malinnin du ittafa ya sallallahu alayhi wa sallam du bochin sawal basiti wa subhanahu wa ta'ala كاديتوف سي رافيديني نمجو حسى علمين اساساول با اباوا كليت كاد نور رافيديني سيتي كلا اتي وقتي شانان دولتيت ابوتي تنتيتي وا غد جو سبحانه هو تعالى كاديت نور رافيديني الله عنه اوديشه الله اوديشه و اين فرديشانان اوفير راباس كلا اني فرديشانان اوفير حوا بديو سبحان هو تعالى شكرا ني جي بي سي في نا كلا انن وقت شنان دليتو ابا ايستي واكديتو ابوتي ايستي واكدي ا دي بيد ابوتي ايستي جي بي كتاب تفسير قرطبي اكصفت الباركه سديسني بن عيين رضي الله رحمه الله كتابي ساكتا كادو ديس دو والبا تيته وقه يجيني طلباني يجيني أبوي عندو حقتي سير رقب هل كان يفقيا وقتات والباستي وقديو كاليتوف حسا وقت فرديا دولاشة نامالات دولت ما يهد دولاشة ناني وقتي كالا فورين كاس جرتي سيتسا والبا وقتي كالا فورين تيته حقي ربيا حقي تيته سيتي راوات أبوتي تنتي تيته وقديو كاليتوف إلي كالاستي سير رفوريني aboti tantetion kaada tantetion imaneetat garwa guddu subhanahu wa ta'ala rabbinnari sitkan sirrafedeni sawal banuti aboti tanteen. wa guddu subhanahu wa ta'ala hasa masjudda sujjudkasinne dibete wa guddu subhanahu wa ta'ala kaad etuf ka atin waqtinatin sujud waqtiatin liatu rabbikan kaetdiatu sitimalati rabbikan kaetdiasun aboti tanteti naris kaad wa guddu kaad etuf nurrafedeni tubadi benne waqti shanan kasit waqti shanan atindulati wa guddu subhanahu wa ta'ala kadai difi akabuti tante wa subhanahu wa ta'ala kadai tante suni narishit kanne wan nishinkas jirt wada sa'id dareefi wa shirra kujirat inne kadat tante suni irallahi rabbi rabbi wanta klegit fa'an rabbi wannutulkina subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa